هموم يا قؤادي لست فيها وحيدا إنها شفت قلوبا هموم يا قؤادي لست فيها وحيدا إنها لم يدرك يا مؤاذي لي نوما وقد عشت الماء في وقد صار العزيز بهذا دليلًا وقد صار السعيد بها كئيبا وأضحت رقفة الإحساس عيبا وصار المتقي فيها غريبا وقد صار العفيد فيها وقد صار السعيد فيها كئيبا وأضحت رفة الإثاث عيبا وطار المتقي فيها غريبا أثائر قلبي الشاكي وأنا لمجروح المشاعر أن يجيبا فؤادي أيها الشاكي كي تَصْبِرْ وَدَعْ عَنكَ التَّأَسُّفَ هم وَحِيدًا وَحِيدًا وَحِيدٌ هُوَ يكتفينا وعلينا إنها قد قلوبا لعذلك يا قؤادي أي دوبا وقد عشت المآت والقلوبا لعذلك يا قؤادي أي دوبا